أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلث بل قبع الله عليها بكفرهم فلا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 وأخذهم الربا وقرنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعترنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما 119. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤسيهم أجرا عظيما